بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء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 1. يدعو حزبه حizbه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير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 in Allah عليم بما يصنعون." والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا, فأحيينا به الأرض بعد موتها."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 وَمَا يَسْتَوِ الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ فُرَاطٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِيَةً تَلْبَسُونَهَا Voda rulfulka fi, hima, a chiralita, beta rumi, يُولِجُ a la rulakum, tasku. النَّهَارَ فِي jula, finna, a juli, jula, jula, ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قطمير إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا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 إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إن أنت إِلَّا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير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 ما أخذت الذين كفروا فكيف كان نكِيت ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثماراً مختلفاً ألوانها وَمِنَ l-ġibeli, judedum, bíbu, a humrum, muchtelifun, elwenu, a warra, bimusund. Uomina n man ya min al Allah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 Jennáta UdıŚsí, byliže20 فِيهَا مِنْ coží。مِنْ unjustávane je v tamtuřena lehba iεί. D unlikely byl trees to Inna Rabbana l-ghafur shakoor, al-ladhi ahlana dar al min fadlihi la ymasna fiha nassabu wa la ymasna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 خرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجا أكم النذير فذوق فمال الظالمين من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 ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من Jedy, ei se odervance, jestli které problém unysé zasech death, a horses many wish her úzled, 結 всё, مِنْ Allahom INNAHU كَانَ HALIMAN GHAFURA وَأَقُسَمُ AQSAMU BILLAHI JAHDA AIMANIHIM LA IN JA'AHUM NATHIRUN LAYAKUNUN AHDA وما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين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 وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِن, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى